الأرض واخلاف الليل والنهار والفيد التي تجري في البحر بما ينفع, بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء السماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من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 لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كثبت وعليها ما كثبت ربنا لا توافقنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصركما كما حملته كما حملته على الذين من قبلنا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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا ما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى الناس وأنزل الفرقان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 ذَا وَاُخَرُ مُتَشَابِهَات فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يقول وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا تَذَرْنَا عَلَىٰ سَدِيدٍ قُنُوبًا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَمَرِّرْ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا إِنَّكَ جامع يوم لا ريب فيه إن الله لا يخيف المعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولادهم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصط لا إله إلا هو العزيز الحكيم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 إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضدت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيذا حكيما ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليدوقوا العذاب اذ ان الله كان عزيزا حكيما بسم الله الرحمن الرحيم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 وما للظالمين من أنصار لقد كفروا الذين قالوا إن الله ثلاث وَمَا مِن إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِلَمْ يَنْتَهُ عَنَّا يَقُولُونَ لَا يَمَسْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا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 كان يأتنا للطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يغفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو العليم فَقَدْ كَثُرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ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 وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله تارث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا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 بسم الله الرحمن الرحيم فَوَ رَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِفِيًّا ثُمَّ لَنَنْذِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَعَةٍ عَلَى الرَّحْمَانِ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 أيهم أشد على الرحمن؟ أيهم أشد على الرحمن عفية؟ ثم لنا نحن أعلم بالذين هم أولى بناصريا، فوربك لنا. يجزع على الرحمن عذياكم لما نحن آلم بالذين هم أولا بناصليا بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق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 وَقُل رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا من آخر لا برهان له به فإنما, فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر ورحم وأنت خير الراحمين أفحتفتم أنما خلقناكم عبثا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 إنه لا يفلح الكافرون، وَقُرْرَبْعُ فِي الرَّحْنِ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِ فَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبْدًا وَأَنْكُمْ إلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا شيكرين ومن يدعو مع الله الهه اخر لا برهان له به فانما فانما حسابه عند رده انه لا يفلح الكافر وخر رب اغفر وارحم وانت خير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 وأنت خير بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين بسم صفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات عن أرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بذينة لكواكب وحفظا شيطان مارد لا يثمعون إليه ملئ أعلى ويقذفون منكم جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ساقب بسم الله الرحمن الرحيم إن شجرة الزقوم قادرين كذلك وزوجناهم بحور رعيم يدعون فيها بكل فاكهة آمين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووضاهم عذاب الجحيم فضلا ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم وإذ صرفنا إليك نفرا للمجيم يستمعون القرآن يستمعون القرآن فلما حضره قالوا أنصتوا فلما قضي واللّم إلى قوم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 فليس بموجه في الأرض وليس له من موسى ائذن لي بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق وإلى طريق مستقيم يا طومنا أجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم مَن لا يُجِب دَاعِيَ الله فليس بمُعجِزٍ في الأرض فليس بمُعجِزٍ في الأرض وليس له من ذُله أو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 لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواض من نال ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم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 السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح ما في السماوات والأرض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 ان يبعث الله واحدا وان لمسنا السماء فوجدناها مليئة حرسا فوجدناها مليئة حرسا شديدا وشوبا وان كنا نقعد منها مقاعد للسم فمن يستمع موشها ضر صدا لا ندري أشرون أريد بما في الأرض أن أراد بهم ربهم رشدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا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 ولم يكن له كفواً أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يرد فلم يولد ولم يكن له كفواً أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد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 لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفّ أحد قل له الله, الله الصمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفّ أحد قل له والله الله الصمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحادي بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بربه فلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقاب ومن شر النفاتات في العقاد ومن شر حاسب إذا حساد قل أعوذ برب فلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقاب ومن شر نفاتات في العقد ومن شر حاسب إذا حساد قل أعوذ برب فلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقاد ومن شر النفاتات في العقد ومن شر حاسب إذا حساد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقاد وَمِن شر النفاثاتِ فِي العقَادِ وَمِن شر حاسِدٍ إِذَا حَسَدَ الْأعوذُ بِرَبِّنِ فَلَقَوْمٍ مِن شر ما خَلَقَ وَمِن شر غاسِقٍ إِذَا وَقَدَ وَمِن شر النفاثاتِ فِي العقَادِ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 من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقاب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسب إذا حساد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس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 الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسوى الخناس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 دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك ما له ولدا ولو لا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك ما ولدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن من لأقلا كمالا وولدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله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 لا قوة إلا بالله إن ترى لأنا أقل من كمالا وولدا بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا فَكَمْ لَيُذِيقُونَكَ بِعَذَابِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا بِكُلِّ الْعَالَمِينَ وَإِنَّكَ لَذِى نَكَفَرُوا له لمجنون وما هو إلا بكوئي عالمين وإياك أد الذين كفروا.